هناك سؤال أيضا حول تسوية الصفوف خصوصا في مصلى النساء وهذا يكثر الكلام فيه أولا تسوية الصف لا بد أن نعرف بأنها واجبة وليست سنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر يقول سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة لتسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم لاحظوا التهديد استووا كان يقول صلى الله عليه وسلم استووا اعتدلوا كل هذا يدل على ان تسويه الصف واجب طيب تسويه الصف تكون بماذا تكون بالمناكب واما الاقدام فتكون في البدايه فقط حتى يعتدل الصف فقط وما يفعله بعض الشباب وفقهم الله من الصاق الأصبع بالأصبع أو القدم أو يعني إنه يحاول قدر المستطاع ويبالغ أن يضع الكعب بالكعب فهذا في الحقيقة ليس من السنن. لماذا؟ لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصف قال نعمان بشير فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه أما المنكب بالمنكم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لينو في مناكب إخوانكم وآمر بتسوية المنكب حديث صحيح إذن ما معنى كان أحدنا يلزق قدمه بقدمه وركبته بركبته المبالغة قبل الصلاة تسوية الصف فقط ما هو الدليل؟ انا اريد اثنين فقط يجلسون مع بعض ويحاول يلزق ركبة بركبة صعب ما يمكن أو يتكلف في وضع الكعب على الكعب لا يمكن إذن قال أهل العلم من السابق والمعاصرين أنه أن الأصفوف تستوي بالمنكب وأما قول الصحابي هذا فهذا يدل على أن بداية الصلاة يكون فيه شيء من السر اليوم كثير من الاخوه الشباب ماذا يفعل يصلي فإذا ركع فرش رجله وحاول يحاول أن يلحق رجل صاحبه هذا خطأ لأنه سيأخذ مكان مكان الآخر وفي ذلك في الحقيقة فهم الخاط للسنة نرجع الآن إلى صفوف النساء اليوم بعض النساء تجهل أحكام الصلاة فتأتي خصوصا في بار السن تأتي وتجلس لوحدها في الصف أو عن يمين أو عن شيء هذا لا يجوز فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما النساء وشقائق الرجال حكم واحد فالمرأة يجب عليها أن تسوي الصف ويجب على النساء خصوصا طلال طالبات العلم أن ينبهنا الاخوات المصليات على ذلك وتقول سووا صفوفكم وتعدل الصفوف الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأول فالأول حتى يستوي الصف ولا تتساهل المرأة في ذلك لأن هذا حكم شرعي وأمر واجب من واجبات الصلاة ولا تقول أنا ما بيأحد يجلس جنبي هذا ما هو قاعدين في النفدوانية ولا في بيت هذه الصلاة والصلاة حكم شرعي والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمون أصلي فالواجب تسوية الصفوف للرجال وللنساء